Bismillah al-Rahman al-Rahim. Wailul Mutaffifin, Al-Ladin, Ida Ktalu Ala Nasi, Yastofon. Wida Kaluhum, Awazanuhum, Yuxsirun. A La Yuznu Laik Anhum Mabuthon l سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ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 حَكُون وَإِذَا مَرُّو بِهِم يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِنَّ انقَلَبُوا فَكِيدِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّونَ وَمَا أُنْسِلُوا 119. الكفار ما كانوا يفعلون